بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا في الدرس الماضي في قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح كان في درسين بكفي لأنه قصدنا نركز على مسائل معينة بيحصل فيها أحياناً جدل اليوم نتكلم في موضوع ثاني ولكن ولكن نستعير مسألة من الدرس الماضي نستعير مسألة من الدرس الماضي نركز عليها شوية انه مش كل من خلق من البشر هو مخلوق للتكليف مش كل من خلق من البشر هو مخلوق للتكليف في حكمة لخلق كل الكائنات وحكمة في خلق كل البشر بس مش كل الكائنات أصلا هي مكلفة ولا كل البشر مخلوقين للتكليف بس في حكمة لوجودهم فقلنا مثلا كل من يموت وهو صغير إذا نكتشف إنه هو مش مخلوق للتكليف عشان يكون مكلف مخلوق لحكمة بس مش للتكليف والمجانين مخلوقين لحكمة مش للتكليف والهبلان مخلوقين لحكمة مش للتكليف واللي ما وصلهم مش رسالة وممكن يكونوا ملايين مخلوقين لحكمة ووظيفة في هذه الدنيا ومش للتكليف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولما لما بيختم على قلوب البشر ولا تقبل توبة ولا إيمان وراح نتحدث إن شاء الله كل من جاء بعد هذا من أطفال وغيره مش مخلوقين للتكليف لما بتم إيش الختم وانتهى الموضوع يعني في إذا في في في في أيام راح تأتي على البشر بعد هيك لا تقبل توبة ولا يقبل عمل صالح لا تقبل توبة ولا يقبل عمل صالح وانتهى معدش عدش الآن أي كائن جديد أو من يبلغ جديدا إلى آخري هذا غير مكلف إذن من يلتبسش علينا الأمر إنه في بشر موجودين وأحيانا بوصلهم مش رسالات وشو معنات بوصلهم لأن العلماء خاضوا أحيانا مين اللي اللي بوصلوا ومن اللي ما وصلوش وهذا أمر أراه غريب ايش علاقتي انا وانت في مين وصلوا رسالة مين ما وصلوش ولا هي درجة يعد وصله هذا الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي بيستطيع أو, او اللي يعلم مين وصلوا رسالة مين ما وصلوش لكن اذا قصدنا احنا كبشر نشوف مين اللي وصلوا ومين ما وصلوش نحدد احنا من عندنا بقصد انه باعتبارنا كمسلمين مكلفين انه نوصل مكلفين انه نوصل فبدنا نعرف مين اللي لأي درجة نتكلم معاه حتى نقول انه وصل المسؤولية عن ايش هذا مشكل عنا احنا هذا موضوع وموضوع مين اللي وصلوا على وجه الحقيقة ومين ما وصلوش هذا امر مش من اختصاصنا كبشر كيف في العصر الحديث في حدا ما وصلوش ولا بجوز في ناس ما في البيرة ما وصلهمش <تصفيق> <تصفيق> اه فهون هذا موضوع تاني شك شو معناته وصلوا وما وصلوش مش اختصاصنا احنا اختصاصنا نوصل حسب احنا فهمنا قدراتنا نوصل احنا اما مين وصلوا ومن ما وصلوش طب اذا في ناس يعني مخلوقين مش لتكليف اه لانه هاي موضوع لماذا خلق الانسان هذه قضية بلكي كي بعرفش احنا سبق بحثناها في درس من دروسنا لماذا خلقنا الله مشان نشوف بالضبط اذا في حكم من الخلق ابتداء بس مش معناته انه كله راح يكون يوم القيامة ضمن الوظيفة الجديدة اللي هي في عالم السعادة اللانهائي هذه مسألة مسألة ثانية الانسان طبعا استخلف في الارض كمرحلة مرحلة الابتلاء والاختبار واللي بتعشوه كله هذا اصلا هي مش دار قرار الدنيا هي اختبار وابتلاء من اجل يقطف مين اللي نجحوا اللي نجحوا هم المستهدفين الهدف اللي بينجحوا هم هم الأساس في حكمة الخلق هذول اللي راح ينجعوا إيش بصير في اللي ما بينجحوش هذولك موضوع تاني الخلافة هذه بدأت تنتهي من الأرض لما بدأت تنتهي نهايتها بدأت تكون وختم هذه يعني بمعنى آخر إعلان عن خوتم انتهى انتهى وقت الابتلاء انتهى وقت الاختبار كيف الامتحانات في المدا في الامتحانات كان قال ال خلهم انتهى الموضوع خلاص الان كله يضع القلم ويبدو انه معناته توضع اقلام الملائكة اللي تكتب خلاص الان مش انتهى خوتم خوتمات الخلافة من يوم ما وجد الانسان للان و في بشر موجودين تختم ؟ اه خلاص يختم انتهى الامتحان معناته شوية شو هي شوية يعني شو هي شوية هاي هذه مسائل نسبية شو يعني نسبية يعني احنا لما نقول ايش عمر الانسان بالنسبة لعمر الارض مثلا اذا صح ما يقولوا العلماء انه عمر الارض خمس مليارات سنة فرضا قبل ما ينوجد الانسان طب خلي الانسان خمسين الف سنة خليه مئة الف سنة خليه مئتين ألف سنة إيش بطلع بالنسبة لخمس مليارات ولا شيء إيش نسبته هذا فإذا الإنسان فعلا هو في آخر الدنيا آخر أوقات الدنيا وجد طب إذا نقول خمس مليارات تمام الأرض إلها تتشكل وأقواتها وإلى آخره تمام طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو هذه اللي بدنا نفسرها؟ مفسروها غلط أصلا الناس. هم بفسروها غلط الآية هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو يعني عباد أصلا؟ و يعني هذه تفاصيل الآن. مش زي ما هو يقال انه علة وجود الإنسان انه يعبد. في هذي بدناش نخوض فيها بس بنسأل سؤالين. سؤال أول. كان الإنسان عدما فلماذا أوجده الله يعني شو الحكم اللي عند الله لما خلقت الإنسان والإنسان موجود لماذا إذا السؤال الأول كان الإنسان عدما فلماذا أوجده الله هذا السؤال عن علة الوجود وأما الإنسان موجود لماذا عن وظيفتي هذه الآية تحدثت عن الوظيفة مش عن المسألة الأولى كان الإنسان عدما فلماذا أوجد وإنما الإنسان موجود أنت موجود ولا مش موجود موجود كيف كيف مخلوق بحكمة وكل شيء تمام كل شيء تمام ومن حولك الأمور مرتبة مرتبة وظيفتك إن كلك شو وظيفتك أنت وظيفتك شو هي العبادة على فكرة العبادة باختصار كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله كل ومين اللي يحدد إيجابي وسلبي تنزل الشرائع وتبين ما هو لأنه إذا بنترك الناس هم يحددوا شيء إيجابي وسلبي هذا بصير مليون وجهة نظر قصدي مليار مشيك او على قد الناس كلهم فبالتالي ايش العبادة اذا هي كل سلوك ايجابي يقصد به التقرب الى الله كل اما الشعائر التعبدية مثل صلاة وصوم وكذا اه هذا جزء اذا مفهوم العبادة بشكل عام اذا اي سلوك ايجابي يقصد به التقرب الى الله هذه عبادة كأنه بده يقول لنا أنا ما خلقتكم للسلبيات أنا خلقتكم الإيجابيات وما خلقتوا الجنة والإنس للسلبيات لاحظوا حتى بصيغة كأنه مش مش تقرير مش صيغة تقرير مش أجا قال أنا خلقتكم لهذه القضية بيقول أنا ما خلقتكم للسلبيات أنا ما خلقت الجن والإنس للسلبيات أنا خلقتهم للإيجابيات لأنه العبادة كل سلوك إيجابي يقصد بيتقرب الى الله واللي بحدد إيجاب وسلبي قلنا شرائع اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى طيب هذا مش موضوعنا الآن إذن المسلم الآن المسلم الآن إذا بتلاحظوا واضح في ذهنه واضح في ذهنه كيف بدأ تختم الخلافة خلافة الإنسان على الأرض لذلك إذا بتذكروا أنتوا لما انتهى تقريبا القرن العشرين القرن العشرين انتهى و يبدأ القرن الواحد وعشرين بده يبدأ القرن الواحد وعشرين كثر في الاعلام الغربي و صحفنا بتنقل و بنقل عن الغرب كثر في الاعلام الغربي حول نهاية الدنيا و نهاية الدنيا و نهاية الدنيا ما عندهم الاساطير كثيرة لانه عندهم مفيش اشي مبين وواضح كيف بدها تختم المسألة فهنا لاحظو فصار في اساطير وكلام كلام طويل و دج ضج فكره في الكلام انه شو راح يصير شو راح يصير شو راح يصير الى درجة انه مثلا هنا اسرائيل منعت بعض الناس اللي كانوا جايين من امريكا بدهم يستقبلوا القرن الجديد بالانتحار تصور بصل عندهم يعني بدهم ينتحروا وكانوا بدهم يجو على القدس منعتهم اسرائيل من الدخول من من, من الغرب جايين هذول اللي بفهموا يعني هذول اللي بفهموا ها وكثير في اساطير كانت تقال المسلمين هم الوحيدين اللي ما كانوش سائلين في هذه الضجة كلها الضجة الإعلامية اللي كانت ما هم الوحيدين اللي ما سألوش ليش وما تأثروش فيها وهيكم بتجوز بعضكم بيقول هم هو, هو هيك صار في الإعلام ما عوش خبر لأنه انتم مدركين انه في علامات صغرى شوف التهيئة شوف التهيئة في علامات صغرى بعدين في علامات كبرى والعلامات الكبرى واحد اثنين ثلاثة لازم تشوفوها وما بتقومش القيامة قبل ما تتكامل الكبرى كلها كلها اذا انت عندك وضوح فبالتالي بتعشش في عالم الاساطير ممكن الكرة الارضية في يوم من الايام تفنى ماش راح تفنى ولا راح يجيها نايزك وتفاصيل ويدمرها ويتفنى البشرية ولا راح يكون في نووي يفني كل الناس بعضهم ماشي ممكن لا في نووي ولا في هيدروجيني يفني البشرية كلها مش حاصل الدين عم بقول لك هدول المستخلفين وبتنتهي الخلافة خلافتهم على الأرض ومن مهد لهم كيف لما الشوفير بيبقى مسرع وبعدين بيبدأ يخفف شوي شوي بركات, بركات, بركات عبين ما توقف الأمور فبتجيش الأمور فجأة هيك ما بنشوف الله كله رايح لا لا هذا كله بيجي بالتدريج فعطاك الدين الصورة واضحة واضحة في العلامات الصغرى أولا ثم العلامات الكبرى ولذلك وارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في نسم في نسم الساعة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في نسم الساعة شو يعني نسمها يعني شوفوا اول ما ببدا ببدا نسيم بعدين الهواء ببدا إيش ممكن يشتد شوي شوي بس شو ببدأ نسيم بسيط بدايات نسم ولذلك إحنا الأمة الآخرة صحيح بس الأمر الآخرة هاي عفكرة أكم سنة والله لو عرفنا قديش القديمة كان منقدر نبين شو يعني آخر شو نسبته يعني إذا عمر الإنسان إحنا عرفناه مثلا يفرض أنه عمر الإنسان 200 ألف سنة الكائن البشري هذا من آدم يعني يفرضه 200 ألف سنة شو بتطلع يعني العشر تلاف عفكرة بالنسبة للمئتين آخر ولا مش آخر العشر تلاف حتى في ناس يقولون عشرة ثلاثة هاف معنا ما مصدقين احنا هالأيام كل أم مع من الأمم بالظن عصرها هي نهاية ايش الدنيا ولكن اليوم لما نطلع نحن على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعلامات الصغرى أنا شخصيا مش مقتنع انه في علامات صغرى مش من ولو بدي اخوض في الموضوع انا اثبت هذا كثير من الناس قاعدين بيستعجلوا بكلك العلامات الصغرى كلها حصلت هذا كلام هذا كلام في علامات صغرى بعدين في علامات كبرى والإنسان مش عارف ليش مستعجل هو ما هو أصلا إذا مات الإنسان قامت قيمته مستعجل ليش أنت؟ أما إذا مات الإنسان قامت قيمته يعني بعد هيك شو؟ إيش يعني إيش بهمك أنت أصلا بالموضوع طالت ولا ما طالتش؟ وين بوصل الإنسان بس واضح إنه في الإنسان واضح انه لاحظ لاحظوا فعلا عم بيحقق خلافة في الأرض تطور العلوم وسيطرته في على قوانين ومادة وتفاصيل يعني تمام تمام لما جاء القرآن وقال عنه انه هذا الخليفة لازم يبلغ الأوج. الأوج يبلغ الأوج بعدين الآن بيبدأ يهيئ مشان انت الآن خلاص خلاص بدك تنتقل الآن ثم انتهى الموضوع اغلق الباب وانت يغلق الباب برضو لا يغلق الباب فجأة في مقدمات مثلا لاحظوا مثلا بشكل واضح جدا في الاحاديث الصحيحة في عندك اول العلامات الكبرى اول العلامات الكبرى الدجال الدجال وبمنعش ان يكون الدجال فعلا هو قمة قمة صعود البشري في علوم مختلفة ولكنه في الاتجاه ايش الفجر. لأنه إذا بتلاحظوا البشر اليوم ما هو العلم بيستخدموا قاعدين الفجرة والأدقياء العلم اليوم بيستخدموا الفجرة والأدقياء، والله في هذا الباب اللي هو باب العلم والتكنولوجيا والتفاصيل كلها هاي هاي ما فيش فرق بين مؤمن ومش مؤمن هذه هذه أصلا الإنسان هذا الإنسان وخلافته هو في الأرض فممكن يكون الدجال معبد لأنه لأنه وصفه بأنه دجال وصفه أصلا بأنه دجال هو قائد هو قائد يقود, يقود أم أو أمم دجالة زيه يعني هي على نقيض نقيض أمم الحق أو أمة الحق على النقيض بدأت تكون وممكن اثنين بالغين الأوجع فكرة في العلوم ممكن اثنين لكن مش موضوعنا الدجال الآن ممكن يجيهم نفصل في الموضوع لأنه في ناس اليوم على الرغم من أنه أحاديث الدجال كثيرة جدا صحيحة بروحه بينكروا طب ليش بتنكروا أنتوا لأنه مش قادرين تفهموا ونفس الشيء فيما يتعلق بالمهدي والمهدي على فكرة ممكن يعتباره من العلامات الكبرى لأنه يبدو معاصر للمسيح والمسيح من العلامات الكبرى والمهدي ورد بخمسين حديث فيها الضعيف والصحيح والحسن أو الضعيف والحسن والصحيح في مجموعها عند بعض العلماء بيقول إنها متوترة متواتر بسموه تواتر معنوي موضوع المهدي، فإنكارها ليش يعني؟ لأنه إيش يعني مش قادرين تفهموه والإحنا يعني في الدين نبحث عن عن صحة النص ولا بنقعد يعني على حسب أمزجتنا إذا بدنا نمشي على أمزجات الناس، على الناس بيصير كل واحد على يعني يقول أنا وجهة نظري أنا هذا طب وإيش الدين يعني؟ طب ليش الدين بي بنزل وببيوضح لك الصورة ويش المهدي طبعا وليش المهدي بيقل التعريفها؟ وكأنه يعني إذا في مهدي عبر التاريخ البشري بكون هو يعني أنتم بالكم فعلا معقول البشرية يكون فيها عدة جال وما يكونش فيها المهدي برضه هذول اثنين هذول اثنين موجودين على الأرض دايما المهدي والدجال بس المهدي المهدي والدجال الدجال برضه هذول موجودات وين في قمة الصعود البشري وفي ناس لأنه مش مدركين وين البشرية في علومها والتكنولوجيا والتفاصيل مش عم بيستوعبوا بعض المواقف اللي بدات تكون مع الدجال وما بعده من أجوج ومأجوج والتفاصيل هاي كلها مش عم بيستوعبوا بعض المسائل اللي الحديث مذكورةها مثلا لما يجي يقولوا انه مأجوج مأجوج عارف كلام يكونوا مستهدفين فلسطين فلسطين مستهدفة طول عمرها الدجال هون وعم اتباعه من اليهود عارف كلام اليهود بيحاولوا يرجعوا لفلسطين بعد خروجهم والناس بخلطوا بين خروج اليهود من فلسطين ومحاولة الرجعة هو من علامات القيامة مش خروج اليهود من فلسطين من علامات القيامة محاولة اليهود الرجوع مع الدجال قائد لفلسطين اذا محاولتهم الأولى كانت من الغرب وبدعم غربي و أفلحه هون في, في الوجود لما بيخرجوا الآن يعني وين تبخرجوا في زمانكم ان شاء الله يعني مش بعيدة لما بيخرجوا راح يروحوا شرق طب ليش ما يروحوا غرب يبدو ما هو أصلا الغرب الشرق هو اللي صاعد الآن وناهض والغرب ما هو شيخوقة تمام فالآن بعد زمن ما ندري بدهم يحاولوا يرجعوا هون بيستهدفوا هون الدجال بيستهدفوا هون يعجوج ومعجوج بيستهدفوا هون وموضوع نزول المسيح هون فلسطين هاي فلسطين تمام والمهدي هون من قبل فلسطين هي المحور في موضوع الأرض المقدسة المباركة اللي بارك الله سبحانه وتعالى فيها للعالمين البشرية كلها طيب الآن إذن انتوا عندكم صورة واضحة فاحنا مش خايفين انه لا الأرض تفنى ولا البشرية تفنى أصلا والإنسان بيكمل بيكمل تكتمل خلافته في الأرض ولما تكتمل خلافه بيكون في المؤمن وفي الكافر اثنين موجودين لما تكتمل اثنين موجودين لأنه مش معقول يكون موجود بس واحد منهم يعني المؤمن فقط او الكفار فقط لأنها هي لعندما تختم بيكون ا ا ا انتهى يعني قصدي الاختبار موجود والابتلاء موجود ثم تختم اما كيف تختم يكون الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولا واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الأرض تكلموهم تكلمهم, تكلمهم. شو أحوى كلامها الكلام أكيد طويل أكيد الكلام طويل والتفاصيل طب لا بدنا نلخص موضوع كلامها في إيش بتكون موضوع الكلام خلاصته أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون إذن لا يقنون لا يقنون إذن هي كل الكلام اللي بده يكون فحوى وخلاصة الكلام إيش بده يكون؟ أن الناس عبر تاريخهم كله كانوا بآياتنا لا يقنون وأجدور وأجدور أن يقدم لهم اليقين بس بس لما يقدم لهم اليقين انتهى شو يعني انتهى شو يعني انتهى؟ آه اللي هو قالت عنه. لاحظوا الآية القرآنية التالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لاحظوا لاحظوا يوم يأتي بعض آيات ربك لا لا ينفع وكمان لا تنفع لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو أو إيش أو كسبت في إيمانها خيرا نوضح هاي أول شيء إذا يوم يأتي كل آيات الرب لبعض كل ولا بعض بعض في إذا آيات تأتي في آيات تأتي الناس لا يختم تختم أعمالهم ولا يختم على قلوبهم ويقبل منهم الإيمان والعمل الصالح لكن في بعض منها في بعض منها لما بتأتي وبتكونش وحدة في آيات لما بتأتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه إيمانها إيش خيرة طب لاحظوا الآن إذن في الأول كانت مش مؤمنة لما لما جاءت الآيات بدها تؤمن ممنوع إيمانك لا ينفع أو إيمانه وإيمانه لا ينفع ليش خلاص صرت صرت أمام الحقيقة صرت أمام الحقيقة لما تصير أمام الحقيقة إذا وله التكليف إيش والابتلاء إيش والاختبار إيش أنت لما تكون قد أمام الحقيقة يعني اليوم بالناس بتأمن و بتكفر انه الشمس تشرق يكفر بايش يكفر بايش ما هو يرى الحقيقة عيانا تمام فبالتالي لحظه اي نفس ما كانتش مؤمنة سابقا ثم ظهرت الآيات هاي لا يقبل الإيمان اثنين ولا يقبل أي عمل صالح كمان من نفس كانت مؤمنة نفس كانت مؤمنة ولكن الآن لما شعرت أنه وجود الآية بصير بده إيش يعمل صالح هو مؤمن بصير بده يعمل صالح إذن لا ينفع لحظة لا لا ينفع نفسا إيمانها في حالتين أولا لم تكن آمنت قبل الآيات، لا ينفعها الإيمان الآن. برضو واللي كانت مؤمنة واللي كانت مؤمنة ولما لاحظت الآيات صارت بدأ تعمل صالح، برضو العمل الصالح والتوبة مش راح ينفعها. <تصفيق> لا كله، كله. يعني مؤمن بيصلي، بيصوم. أي شيء، أي شيء. كان له كان لو كسب. كاسب خير خلص ختمنا لك لحد هون بد... واحد مش كاسب خير ما مش معقول بالمرة يعني مش كاسب يعني اذا فضت لصالح اي اي عمل صالح جديد حتى للمؤمن الصالح ما بنفعوش اي عمل صحيح حتى للمؤمن الصالح ما بنفعوش اذا اذا بدك تنفعك قبل ما تظهر الآيات كمان مرة اه لذلك يا حج نعم هناك علماء بيقولوا بيحصل ختم وانتهى الموضوع لانه دخلنا في عالم دخلنا في لحظة عدم التكليف لا تكليف ولا ليش بديت في التكليف انا السبعين نظرت تم... انه ممكن الشمس خلال شهور هذا كلام هذا كلام دعاية دعاية خلال ست شهور لا لا هو هو هو العلم ممكن يتكلم اليوم عن موضوع كيف ممكن والاحتمالات انه مرات بعض الكواكب او ممكن تغير دورتها وانه بيحصل بيحصل في في, في عالم الافلاك كيف وليش بيحصل هذا بس تقريب الصورة واليوم علماء الفلك لما بيقولوا ممكن لو حتى لو بدي يقولوا انه الارض يصير فيها مليون ايام هدول بتحدثوش تحدثوش عن مدى زمني قريب ثم انه احداث القيامة بتكون هي نقد للنظام من اصله مش انتظار حتى النظام نفسه يستقر ضمن قانون يعني مش لا القيامة من قال انها بتأتي ضمن قانون لا تأتيكم الا بغتة بغتة وسبق احنا قلنا انه هي بدت القيامة اصلا من زمان في بعض الدروس بينا انه هي بادية اصلا كيف الليجو اللي بكون واحد حاطت مثلا مرتب اه اه اه وبعدين من الاولى من ادفعها بتدفع الثانية الثانية الثالثة قديش الخط طويل باخد زمن اذا كان كيلو مرتب انت الليجو هاي يعني باخد له قديش مثلا اذا طب 10 كيلو طب طب والكون الاوامر صادرة اصلا من زمان بقيام الساحة والكون يتفاعل يتفاعل يتفاعل و احنا الان ندرس النظام المحيط فينا تقريبا و نعرف اه بس هو هذا النظام المحيط فينا ما هو متعلق باشي ايش اخر في الكون احنا ممكن حركة مش من لها تنقض كل هذا تمام تنقض كل هذا بتكون متوقع انت شيء ممكن هذه الشمس مثلا ضايلها خمس مليارات هذه ضايلها خمس مليارات حتى تطفى الشمس بس مين قالك انه هي تتركع بينما تطفى هي لحالها يعني بشكل إذا الشمس كورت تمام عكل لنا كيف ننوقف بين فكرة أنه في صالحين وفي ناس فاسدين ولا صلى الله عليه وسلم لا تقوم على شرار الناس هو إذن إذن, إذن آه يوم يأتي يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لاحظوا أولا لم تكن آمنت من قبل وإيش الثانية أو كسبت في إيمانها يعني هي مؤمنة كسبت في إيمانها خير لعند هون أي خير بعدين أي خير بعدين بنفعش أي خير بعدين لأنو بتكلم في الآية عن مسألتين عن مسألة الإيمان وعن مسألة فعل الخير ولذلك يعني لاحظوا الآية مقلت شو يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت لو لو قيل آمنت من قبل وكسبت كان بيكون اثنين مع بعضهم لازم يتوفرين انه تكون مش بس مؤمنة سابقة وكمان فعل الخير يعني المؤمنة السابقة برضو لا يقبل منها شيء لازم تكون متوفرة لو قال و وهذا برد على اللي بسموهم الخوارج والمعتزلة لأنه أصلا الخوارج بيقولوا لاحظوا الخوارج بيقولوا انه مرتكب الكبيرة كافر ما هو كيف برتكب الكبيرة ممكن بفعل المحرم الكبير او ترك الفريضة الكبيرة تمام؟ عند عند الخوارج على فكرة كافر طبعا هذا غير صحيح وعند المعتزلة هذا مرتكب الكبير في منزلة بين المنزلتين ما يعني بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر في هذه الآية اذا بتلاحظوا بترد عليهم ليش؟ دققوا معي هو أصلا حكم له بإيمان بدون ما يكون عامل خير حكم له بالإيمان إيمانه يقبل بس فش له عمل لحظوا اقرأ الاية كمان مرة فيك او والفرق بينهن لو كان و كان بيعتمدوا عليها المين الخوارج والمعتزلة لكن هي هي بشو بتقول او لان الوه تقتضي ان اثنين هذول بدهم يكونوا مع بعض لكن لحظوا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او ما هي مؤمنة او كانت مؤمنة ومدة ايمانها لم تكسب خير الان بدها تكسب ما فيش مجال ما فيش مجال تمام اذا يختم خلاص وبتبدأ تتلاحق والرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة يعني ذكر في بعض الاحاديث انه الايات هذه خرزات كيف الخرز اللي بيكون ينتظم سلك ثم يقطع الخرز بتصير الخرزات ايش واحدة ورث ثانية بس هذه يدير بلكم واحدة ورث ثانية هذه برضو نسبية شوي شو يعني نسبية نسبية يعني الزمن هذا بالنسبه لماضي الانسان هي بتكون زي الخرزات بالنسبه لماضي الانسان يعني يعني في سرعة ايش السرعة ولا لحظة زي الخرز ولا مثلا نيجي لفترة مثلا المسيح كاملة بعد ما تنتهي فترة المسيح كاملة بتيجي اللي بعدها يعني مش مجرد ما ظهر المسيح كل كل فترته بعدين هيك بصير خرزة كاملة يعني يعني بمعنى اخر يعني مسألة المسيح كاملة من نزوله لوفاته هذه خرزة مش من نزوله مع انه مع انه في تعاصر بين الدجال والمسيح و يعجوج و معجوج على فكرة ترتيبهم وارد في أحاديث كثيرة و بالتالي شك في ترتيب ذلك ثلاثة اللي هم أولا الدجال هذول في العلامات الكبرى أول العلامات الكبرى الدجال أول علامات الكبرى, الكبرى الدجال البشري الدجال البشري اللي قائم يبدو على وين وصل الإنسان في علومه بعيدا عن بعيدا عن إيش بعيدا عن إشراف الدين وتحكيم و و شرع تمام وين بوصلوا البشر في علومهم بعيدا عن انهم إن يكونوا متسلحين بالدين لان الدين هو الضابط اللي بيضبط البشر طيب يبدل الدجل البشري ثم نزول المسيح عليه السلام اللي وارد بأحاديث متواترة واصلا القرآن قال انه مرفوع والأحاديث متواترة قالت انه بينزل تمام ومش بس احنا اللي بنقول انه بينزل المسيح وموجود في الديانة المسيحيه مسيح بينزل وفي اليهودية إليا بينزل وإليا هو إدريس وإلياس اه ما هو هو ما يعني بنظروا إلى إليا بالدرجة الأولى الآن طيب هدول هتلاثة ورأة بعض على فكرة وهدول أول شيء. الدجال المسيح يأجوج وما أجوج ولا حد الآن العلامات الكونية لا العلامات الكونية لا ما صرتش ويبدو دقكم معي يوم يأتي بعض آيات ربك اللي هي هاي بدات تكون الآن خوارق هاي بدات تكون الخوارق الآن يأتي بعض آيات ربك لاحظوا هذه اللي بيقول فيها الحديث الشريف الصحيح لحظوا إن أول الآيات خروجا اللي هو طلوع الشمس من مغربها لحظوا إذا أول آيات خروج إيش طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة طب انو قبل الثاني لاحظه انو قبل الثاني لاحظة. لاحظه انو الحديث الشريف بيقول لك ما وضح لكش انو قبل الثاني بل بالعكس قل لك في احتمال تكون لاحظه طلوع الشمس من مغربها اول وفي احتمال الدباء لذلك نكمل الحديث اذا ايش اول الآيات اني ايات يوم يأتي الآيات اللي هي تتعلق بايش ما هي الآيات كثيرة يوم يأتي بعض آيات ربك الابدنا شوف الآيات اللي بعدها تختم يعني الدجال خروجه لا يؤدي إلى ختم وعدم قبول التوبة نزول المسيح نفس الموضوع يعجوج نفس الموضوع الآن نجي للآيات الكونية هذول بشر كلهم لاحظوا بشر الدجال المسيح يعجوج مأجوج هذول كلهم بشر هذول العالم الآن أما الآيات الكونية الآيات الكونية في تنتين هذول انتهى الموضوع فش بعدهن ايمان في ب... في ايمان مع الدجل وبعده اه بعد نزيل مسيح اه بعد اجوج اجوج اه الآن يجي لطلوع الشمس مغربها و الدابة هدوله التنتين إذا بتلاحظوا التنتين خارق. خوارق الخارقة الأولى على مستوى النظام السماوي والخارقة الثانية عالم الدواب عالم الدواب هي بتتكلم هو هو بيتكلم الدواب من وين انت بتكلمه وبعدين بيتكلم وبقيموا حجه ايش عجيب وكأنه فكرة وكأنه ادانه للكفر عبر التاريخ كله يعني نزل الله نزل لكم وحي ورسل مكرمين وجبريل كان كمان يكون واسطه وهو الرسل المكرمين وما مشي معكم الحال طب خذوا بدنا نخلي الدواب بتكلمكم بس لما بتكلمكم وبتأمنوا مش مقبول الإيمان يوم يأتي لاحظا أول شيء وإذا وقع القول عليهم إيش يعني وقع لاحظوا إيش يعني وقع القوم قامت الحجة وصدر الحكم قامت الحجة على البشرية طب كيف قامت أخرى على مات قدمنا لكم وهي دجال نزول المسيح يا يوجو ما شو صار فيهم وكل هالتفاصيل هاي والمسلمين عم بقولوا لكم راح يجي بعدها والعالم اليوم مفتوحه بعضه بعد ما الناس يصير كل هذا الكلام راح يقول لهم راح يجي واحد اثنين ديروا بالكم اذا اجت هذول الثنتين خلصنا ما فيش ايمان بعدها ما فيش عمل صالح ديروا بالكم ولذلك كل الناس بتأمن بس بيامنوا بعد ايش لأنه عندهم مقدمات اصلا عندهم مقدمات تاريخية كلها فاهمين الموضوع كله بيجددوا انه معناته الاسلام هو الصح هي يقلن هي فعلا هاي هاي هاي هاي مساله الدجال وهاي المسيح نزل وهيا اجوج وماجوج وكانوا كلهم بيقولوا لنا ديروا بالكم ها بده يختم الان فش اعمال فش فش مجال للايمان بعدك انتبهوا اي لحظة بتفاجئنا العلامات الثنتين هذول اللي هن ايش طلوع الشمس من مغربها لحظه وخروج الدابة على الناس ضحى ضحى وعفكرة فيش فيش عفكرة مانع ان يكون لما بتشرق الشمس من المغرب بس اكمل ساعة لانه تخرج الدابة لانه ضحى في احتمال ضحى هذاك اليوم يعني في احتمال ضحى هذاك اليوم ليش لانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يشقول وأي وايهما او ايتهما برضو تنتين ماشي في الاحاديث ما كانت قبل صاحبتها أي كمان استخدم صاحبتها إذا ذول متصاحبات قال إن طلوع الشمس والدبة وحدة ظاهرة كونية تتعلق بالسماء والنظام الفلكي وحدة من الأرض ودواب كمان دواب ما عمرناش شدنا يعني الدواب بتتكلم وتقيم الحجة إذن أيهما ما كانت قبل صاحبتها, صاحبتها فالاخرى على اثرها او اثرها اثنتين يجوز على اثرها او اثرها قريبا هذول تنتين ركز الرسول صلى الله عليه وسلم من دون كل العلامات انه هذول متصاحبات ديروا بالكم متصاحبات وما قال لناش اني قبل الثانية لانه شو قال ايهما ايتهما ما كانت قبل اذا اذا اذا معناته الذكر على فكره الذك ذكر ما بيعنيش الترتيب هذاك ثم وفه بس مجرد ذكر انه ذكر اول اذا بتلاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذكر اول ايش طلوع الشمس بعدين الدابة خروج وبعدين رد قال لنا انه أي, اي واحدة منهم خرجت قبل صاحبتها يعني ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا اذا مقصود مقصود بيننا انه, إنه مش عم بقول لكم اني قبل الثانية من كثر ما هني ايش وتلازمات معناتها دول التنتين على فكرة اللي تقدر تقول تقدر تقول ظهور اي واحدة فيهم وبالذات طلوع الشمس من مغربها في احاديث كثيرة انه بمجرد ما طلعت من مغربها ايش بس قبل ما الناس يوعوا يوعوا تماما للي بيحصل بتفاجأوا يعني وهم بينظروا لل للسماء بتفاجأوا إذا دبت الأرض بتكلمهم آه يا محترمين لأنه لأنه طلوع الشمس من مغربها لحالها بين بينكم ممكن ما تردعش الناس يقول لك بيصيروا فسروها بصيروا فسروها ومهما مفسرينها العلماء من قبل فبدنا اللي كلمهم ويوضح لهم التفاصيل ومن هون فيش إيمان من يوم طلع فش ايمان من يوم اطالع واللي بتتكلمكم دابة ما مش البشر يعني رسول الله ما عجبكم مش في عبر التاريخ كله هالقيت بدها تنتهي الخلافة بهذا الشكل المؤمنين مهم مؤمنين وكانوا معددين وبيعرفوا الدابة وقيلين عن الدابة وانها بدها تتكلم وهيكم انتم المؤمنين مش هيك هذا بالنسبة لهم بكون ايش نصر هائل لكن شو هذا النصر الهائل اي واحد من ان انتهى الموضوع شو الان بتحكي بعد ما فاهم ذاك الدابة بدك تتكلم ويبدو يبدو انها تستمر كلامها وجيد جيد انه هون نوضح انه على ما يبدو المقصود جنس الدابة مش دابة بعينها يعني شو المقصود لانه يبدو في كل بلد تطلع الصيني بتحكي معه بالصيني مش <تصفيق> والعربي بتحكي معه بالعربي الدابة عفت. نفرض يعني اذا مش فرد الدابة هون ايش جنس جنس الدابة هاي اما شو هي العجبين البشر عجبين البشر اللي بدهم يعرفوا شو هي واوصافها كل ما ورد في اوصاف الدب غير صحيح ورد كثير في اوصاف الدب بس يا سبحان الله البشر بهالطريقه دائما كيف لما اجوا قالوا كلب اصحاب الكهف اسمه كذا اسم ايه اخرى عرفته اسم كلب اصحاب الكهف والذيب اللي اكل يوسف شو اسمه <تصفيق> فق لما كان واحد من القصاصين يقص على الناس وكلهم الذيب اللي أكل يوسف اسمه كذا قال له ما, ما, ما هو الذيب ما أكل يوسف قال هذا اسم الذيب اللي ما أكل يوسف هذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها هو البشر بدهم يعرفوا الدابة واسمها كمان وأوصافها وصاروا يعطوا أوصافه ما شاء الله كل ما شفوا ما في ما في إطلاقا لأنه بيكفي هو ذ هي دابة شو هو الدب فكرة ايش الدبيب والدب لحم الأصل الدبيب هو المشي الخفيف ولا ذاك منقول دبيب النمل المشي مش زي ما بتظنه في استخداماتنا قال لك بيدب دب هذاك موضوع تاني بس بس وفي أصل الدبيب ايش هو والد والدب المشي الخفيف كل من يمشي لحظة المشي الخفيف اللين هذا الدب والدب, والدب والدبيب النمل مش هيك شو هو الدب كل ما يدب على الأرض كل ما يمشي على الأرض هو دواب والغريب في الشيعة, الشيعة انه انت بتتفاجأ دائما الأئمة عندهم ومنهم علي والحسن والحسين والتفاصيل هذول سبحان الله وكانه القرآن نازل عند بعضهم نازل كل القرآن من أجل هذول الأئمة ولذلك في منهم الآن شو بيقولوا مش كلهم ها مش تقولوا كلهم لا المتزينين فيهم من العلماء اللي يعني بس تحوا يكتبوا هذا الكلام ما فيه علماء بس يكتبوا من المفسرين عندهم بقول لك دابة الأرض علي علي ابن أبي طالب بيقولوها الآن وأنا أنا قاري أكثر من واحد وسامع أكثر من واحد منهم شو بيقولوا دابة الأرض علي وإنه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام طبعا لم يصحوا الكلام إنه في يوم الأيام جاء على المسجد لقى علي ابن أبي طالب نايم على الأرض وحاطت تحت رأسه شوية تراب مشان يعرف ينام فقال له قم يا دابة الأرض قال علي وانه علي...اخرى مش بس هيك وبيحمله علي عصات موسى وخاتم سليمان وبيصير هو ليعلم الناس هذا كافر هذا مؤمن يعلمهم على خراطيم على أنوفهم عصات سليمان وخاتم ايش آه. معناته فيه لسليمان عصا صحيح ليش ما كان عصات سليمان وخلص بالمرة عصات سليمان وخاتم سليمان بالمرة يعني نجيب عصات موسى ليش ما هي عصات سليمان كمان من سأتهم شاكل فا هنا فهود موجود هالكلام نعم هدول ما هدول آيات كثيرة آيات كثيرة كن قل لك الإمام علي الفلان كالإمام إيش عجيب إيش عجيب دب أخرجنا لهم دابة من الأرض تخرج مش د حتى مش دابة الأرض دابة مجهولة من الأرض تخرج الدابة هاي جنس ولا فرد على ما يبدو انه جنس يعني بتصير تخرج على الناس من كل الاتجاهات لانه ايه و تكلمهم و اكيد سي ان ان رح تعمل مع هايش دقاء وال و الجزيرة و العالم وروسيا اليوم وكلهم و <تصفيق> وكل اكيد بدهم يعملوا مع الدابة هاي ايه, ايه مقابلات ايش بيحكي بالفرنسي ايش بيحكي في <تصفيق> علامات بكره صغيره في القران اه علامات يعني اه اه اه هو هو اذا القرآن يعني ذكر بعض العلامات يعني خصوصا اذا بنقول الدخان اذا كان الايه بتخص الدخان مثلا هي بيكون مذكور اذا بس هذه بدها الى لايام نفسر ونفس الشيء الدابه اه اه وبالنسبه لعيسى وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة فهو علم وعلم للساعة أما موضوع الآن يأجوج ومأجوج يعني وبالذات الدجال جيد أنه نعرف على وجه السرعة على وجه السرعة أن القرآن, القرآن جاء أصلا هو القرآن ككل والدين من أجل أن يحصن الناس من الفتن فبالقرآن ببشرناش بفتن نكون فيها إحنا محرجين ببشرش القرآن بالفتن حتى يقول لنا عن فتنة الدجال بصراحة القرآن ببشرنا بي القرآن لنا كيف إحنا نواجه الفتن بس الدابة هاي مش فتنة هاي الدابة راح تبلككم اليقين يعني في فرق بين اتنين إنه الدجال فتنة والقرآن يقعد يبشرنا بفتنة عظيمة ونظرنا نرجع إحنا من هون عبين ما يجي الدجال خلي الكلام في السنة شوي بالله في حين الدب اللي هي علامة هاي ب... هاي هاي بدها بتت... هاي بدها بتت... تجهر باليقين دب بدها تجهر باليقين وت ووتعني وت... بالناس اللي اللي كانوا ما يبي يؤمنوا ولا يستيقنوا بأيات الله سبحانه وتعالى ومن ضمن هالأشياء اللي ما كانوا يستيقنوا فيها ممكن تقولهم وانا كنت أنتم مش مصدقين اني راح اتكلم معكم مخبركم القرآن ولا مش مخبركم ها ها هاي قدامكم انتوا قصتكم في موضوع الإيمان واحد اثنين ثلاث ويبدو انه التكلم هذا بيخذ وقت تكلم فعل ايش مضارع اللي فيه استمرارية شوف احوال الكلام كله انه الناس كانت مش مستيقنة بآيات الله عندها دايما شكوك وكل هدولة بت... التنتين لما يجتمعوا والرسول ك... رسول اذا بتلاحظوا صلى الله عليه وسلم اولا كان ممكن يقول إنني قبل الثانية. كان ممكن إن قبل الثانية. طالما يقول بس ما قلناش قبل الثانية. تمام؟ واثنين كثيرة إنه بطلوع الشمس بس مش مش بالدبة. بطلوع الشمس من مغربها لا خلاص انتهى لا تقبل ولا العمل الصالح ولا العمل الصالح. تمام؟ ولكن شوي والله. ولكن جيد انه نعرف انه لما بدها تقوم الساعة لما بدها تقوم وتوقع شو, شو العشارة اهم اشارة واول اشارة انها الان بدها توقع هذول هذول اشراط وعلامات في منها العلامات الصغرى ثم هاي العلامات الكبرى اخر واحدة في الكبرى بدها تكون عم بتدلك على وقوع الساعة اللي هي نار النار التي تخرج وتحشر الناس هذه على فكرة أول علامة على قيام الساعة يعني الساعة الآن إذن, إذن في في أكثر من أول على فكرة الدجال أول العلامات الكبرى وموضوع موضوع الدابة و طلوع الشمس مغربها أول الآيات الكونية اللي ما بعدها ما فيش قبول يعني أي آيات تأتي بعدها بتعزز ولكن ما فيش قبول خلص انتهى اغلق كل شيء ثم اول ما يعلن ان الساعة هيا لا تنزل نار تخرج من قعر اليمن او من اليمن وتحشر الناس ملاحظين هذه ايش معناته معناته الان يا جماعة انتهى لا تنزل اذا في عدة اول وهون خليني شوية في حديث استغربت انه بعض الناس بيستشكلوه قالوا العلماء بيناقشوه وهذا بدل على انه يعني كثير في ناس ممكن يشككوا في الدين في احيانا انه في النصوص على ضوء قال ما يظهر من تعارض طيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ثلاث اذا خرجن ثلاث اذا خرجن لحظة اللي هي شو قال طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة شوفها الدابة اللي على الناس لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل اذا وين تزمن هدول الثلاث فالناس قال استشكلوا الموضوع لا ليش تسجك الموضوع ليش هو قال ثلاث إذا خرجت إحداهن قال هيك في في ممكن بعض الأحاديث الضعيفة قالت هيك بس مش صحيحة ما هي هون بيقول ثلاث إذا خرجن إذا شو اشترط حت إنه يتتملين ولاحظوا إنه أتى بالدجال أتى بالدجال والدابة وأني لأنه الدجال هو بداية العلامات الكبرى المؤذنة بالختم بس بدون ختم الان المؤذن بالختم ايش معنات اذا ثلاث اذا خرجن ؟ كل اذا خرجت اي واحدة يعني هي الاية الحديث بيقول اذا خرجت اي واحدة ولا خرجن الثلاث كيف لما يقول واحد لواحد لو بكل اسماء إذا, بت إذا, اذا بتقوم بالشروط التالية واحد اثنين بدفع لك المبلغ إذا بتقوم بالشروط الثلاث واحد 2 ثلاث بدفع لك المبلغ انتم بالكم وانت بدفع له مع اول شرط ولا مع ثاني مع الثالث مع الثالث بدفع له هاي هاي قال يعني محتارين فيها عجيب عجيب بس ليش كان الدجال معها ليش كان الدجال معها لأنه اول العلامات الكبرى ثلاث إذا خرجن بده يقول لهم ديروا بالكم ثلاث اذا خرج ختم العمل يكون الدجال اول انذار يبدو لفترة الزمنية المقاربة تلك الحين لا ما هو الثلاث الثلاث إذا, اذا خرجين اذا شفتوه هنا دول الثلاث ليش بدى في الدجال بداية الاعلان انه انتبهوا قرب الخاتم بدا بالدجال لانه هو اصلا الدجال اول ايش شو معنى قصدي بدا بالدجال يعني الدجال موجود اما الترتيب احنا قلنا الترتيب ما بيعنيش طالما الواو يعنيش كيف لما تقول تقول مين اللي اجا اجا فلان وفلان وفلان وفلان انت بس مهمتك تقول للمجيء اما انو قبل الثاني اجا مم. بالواو هاي مفيش وقبل شوي جبنا موضوع الدابة وطلوع الشمس ورسول صلى الله عليه وسلم قال اياتهما كان ما كانت قبل واذا اذا اذا الترتيب يعني يعني او الذكر يعني انا ممكن اذكر العلامات باكثر من اسلوب طالما انه ما قالش فا فثم أو ثم, ثم ما ذكرتش خلاص فلاحظوا اذا هذا الحديث لما بتكتمل الثلاث بس ليش كان الدجال مع التنتين مع التنتين اللي هن واضحات اللي هن اول الايات اول الايات ايش الكونية اللي انتهت الدجال مش منهم بس كونه ذكر هن بالكم لما بجين ثلاث قلقها دير بالك الدجالها معناته التنتين جايات وانتهى الموضوع ويختم ويختم فيش إشكال إذن مين كان بده يسأل؟ آآ الشيخ بالنسبة للآيتين في الواضحة آآ الآيتين الدابة والمطلع الشمس من المغرب كون الشمس فيها مدموع المطالع في الناس تطلع اليوم الساعة 7 أو الساعة 9 بين السبع وبين تسعة الساعة ثمانية تطلع الدابة ففي الناس تطلع الدابة في ناس تطلع بقول لك لأنه غروب الشمس على الكرة العرضية راح يكون او شروق الشمس على الكرة القضيه راح يكون ايش بالتدرج بالتدرج وبالتالي انه موضوع الدابة هي ممكن تكون خرجت عند ناس وعند ناس تانيين لا وهذا مش هيك صحيح لطيف هذا بتكون خرجت عند ناس وعند ناس لا والذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لك ايهما لطيفه خرجت قبل لانه فعلا مثل عندنا فلسطين بجزء لما تشرك تكون خرجت دابة في امريكا مثلا ما هي بدها ما هي بدها تشرك من الغرب ما هي هي بدأت تشرك من الغرب ممكن خلال ساعتين ثلاثة تكون طالعة في في أمريكا الدابة وعندنا إحنا مش طالعة بشيك مش كل الناس بسمعوا أخبار وعندنا مش طالعة فممتاز فقضية أية جميلة هذا في موضوع الحديث إنه الحديث محددش عنه قبل الثانية لأنه فعلا راح يكون عند بعض الناس طالعة الدابة قبل ما تشرك الشمس بس ما صوتهم مش أو دابتهم اللي في البلد مهم قلت لك هي جنس الدواب آه ها. الحديث الصحيح عن الآيات يبدو أنه متعلق بتفسير آيات في الآيات بالآية أيوة أيوة هو لذلك هي أول الآيات لما ذكر الآيتين هذول اللي هم القرآن بيقول يوم يأتي بعض آيات لا ينفعوا نفسا إيمانها لم تكن أهم لأن الصحابة لما برولك على الضوء شو كان الرسول يقول بس واضح إنه هذول تنتهين اللي إيش؟ اللي خلص خلاص انتهى فا لذلك فعلًا في موضوع الدب والآه يا شيخ شو علاقة يعجوج ما زمن القرنين يا كنت ما تقول آه شو علاقة زمن زم يعجوج ما أيام ذي القرنين والأخير بما إنه هدول قوم يعجوج وقوم يأجوج ومأجوج ويبدو أنهم أصلا بيردوا لأصل واحد ثم عم بنقسموا في ذاك الوقت كانوا قبيلتين يأجوج ومأجوج هدول الناس اللي في يوم من الأيام قاموا بإفساده في الأرض نسلهم هذه نبوءة نسلهم في آخر الزمان سيكون له إفسادة كبيرة هدول اللي أفسدوا إفساده في يوم من الأيام رح يكون لهم نسل يفسد إفسادك إذن هي نبوءة بس رح يكون لهم إفسادة كبيرة هذا العلاقة هذا واحد اثنين وهذا فيه إشارة إن الأمم اللي نشأت في يوم من الأيام مهما مضى الزمان ستبقى هذه الأمم موجودة ولذلك لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من الردم يعجوج إذا معاتوا العرب رح يكونوا موجودين لذاك الوقت ولاحظوا هذا فمعناته الأمم اللي تبلورت شخصيتها قد ما يحاولوا تذوبوها إذا بتلاحظوا الأمم ببعضها ببقية موجودة حتى الصيني حتى الصيني في الولايات المتحدة بتلقي مع إنه مولود في الولايات المتحدة لهم الحارات الخاصة وكذا والتفاصيل حتى اللي هناك مش ذايبين حتى اللي هناك مش ذايبين إذن الأمم لما تبلورت شخصيتها وهذا بيحتاج أنا كاتب في الموضوع في سياحة الفكر آه وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ما كملناش الفكرة ماشي مش قضية.